وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَا نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدُعُو لَنَا رَبَّكَ فَدُعُو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَاهَا وَقُولِهَا وَعَدِسِهَا وَبَصْرِهَا قَالَ أَتَسْكَبِذُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم مذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله